Book 2 18 18 18 почистване на къщата تنظيف المنزل تنظيف المنزل dnes jest sobota اليوم هو السبت اليوم هو السبت. نس ني إيما اليوم عندنا وقت كافي. اليوم عندنا وقت كافي. نس ني اليوم ننظف المنزل. اليوم ننظف المنزل. Аз чистя банята. Ана, уновви фулхаммем. Ана, Моят мъж мие колата. Заужи, яхсиру сейара. Заужи, яхсир е сейара. Децата чистя две велосипедите. Колелата. ينظفون الدراجات الأطفال ينظفون الدراجات بابا يروي الزهريات تسقي الزهور الجده تسقي الزهور الأطفال يرتبون غرفة الأطفال الأطفال يرتبون غرفة الأطفال ما مش بيراتسي زوج يرتب مكتبه زوج يرتب مكتبه ع سات في برونة انا أضع الغسيلة في الغسلة انا أضع الغسيل في الغسالة اس بروستيرم برنيتو انا انشر الغسيل انا انشر الغسيل اس جواديا برنيتو انا اكوي الملابس انا اكوي الملابس بروزورتي سمرسني النوافذ وسخه النوافذ وسخه فاضت امرسن الارضيه وسخه الارضيه وسخه الصدوفه سمرسني الصحون وسخه الصحون وسخه كوي من ينظف النوافذ من ينظف النوافذ قاي تشي سپراخو سماكاچكاتا من ينظف من ينظف بالمكنسه الكهربائيه قاي مي يسودوته من يغسل الصحون من يغسل الصحون